آه آه كلام الناس واجد والشان كلام واجد كل يوم ترويت ولا ياصل مدى صحيح وارد نعد تماعا تماعا فالرسوم الجاهلية لا بغيت الدوت ترى نقش الحجر يعطيك يعطيك نتاري يخمس والداء على موقع ومنتدية المنشد فهد مطر يا سحات الخالية تفجوج ومن لا يحسب احساب العواقب تنقلب ضده يساير ركب ناسر الليالي والليالي عوج وعجلات الليالي لا تنحت ما لها رد وعجلات لا المشاكل مثل صفق الموج ولا تلقى الوحيدة اللي مشت الأيام في وده عزايم ناس حاب صيطرت فيها الرياح الهوج أدابه راح نون ضيعتها الرياح من قد ومانينا حلام مثل شول دقها مهجوج تفرق نشرها لا عابل الراعي ولا وده وهقاوين تعدى نظرة العقال للمرجوج وقسناها على حد الحسام اللي صطى حد حد زمن لي سطى حدى ألا يالله يلي يمس نير في سماك بروج تساعدنا على قاصي زمان ما عطى سد كلاما لا سوى جدوى كل يوم تروج ولا ياصر مداه إلا صحيح وارد نعد ولا ياصر سماعا في الرسوم الجاهلية لا بغيت الدوج ترى نقش الحجر يعطيك للتاريخ مسودة عوايدنا القديمة هو السلوم حصانها مسرود نقدرها مثل قدر الحفيد ليالقى جد نقدرها شكلات الأمور الداخلية ما لها منتج يغيبها اللسان الجندلي والنظرها الحد على الله الحصون اللي يمنوى البابها مزلوج لقينا بابها مكسور والحارس رفع يده لقينا بابها مكسور والحارس رفع عدوك من عطاك هروج وأعطى في قفاك هروج رفيقك من صفالك وعتزالك حزت الشدة عدوك من عطاك هروج وأعطى في قفاك هروج رفيقك من صفالك وعتزالك حزة الشدة رفيقك من صفالك وعتزالك حزة الشدة وفيقك من صفالك وعتزالك حزة الشدة حصريا على موقع ومنتديات المنشد فهد مطر